حصريا على موقع مارادنات دوت انا بس انا وياك طب غابه صحابه شايفا ده اللي بتتغاب ومش شايف واحد مظبوط لقيتك ده ما اتحامل وفي غيابي كفو ايجابي انا اضطر بارهابي يا دنيا من وهم انا مكتوم بقيت فاتحه في المشاكل بحبني موت لو أجيب وراي وما أتأكل بصور للخلق لو احتجت في مرود ما, ما فيش غير شلني في الآزمة صحابي محتاج من الكزمة علشان ولا حد تفكو شلني ايه ايه ايه طب نعمل عبارني لي أفرني اللي تنبرني مفيش غير كان يوزرني وقلت لي ألف سلامة بحب السلف علشاني مشوف شهداني يا زماني في صور تلقوني وحداني قالوا لو احتاج لي يا زعامان عشان بخرج انا الوحد وعيشت حياتي براح وانت يا صاحبة وبتعيشي عليا الدور انا بحكي لكو افكار بتبتكرواها اسرار بتروحوا تحكوا للجار ده انا حالي <تصفيق> حبك وفي القطن على الايطا بس فلوسهم زقاهو ده صاحبي كان ماشي ورايا لا عبايا في امدايا ده رحلها قال ما اروح اركب انا موتوسيكل ده معنى الاسم حب سعاده ده غير كده وكده يبقى لك نزاري مره هو ده المطلوب جيت نذكرنا سيب لي تبوت ركبت طي مش بصوت مشغل مرجان الموت ما فيش في الدوره صاحبي روح خد بيت بقيت مجنون خالص رسمي ومش عارف يا صحبا بقيت موت بالدواء الكوحة ما فيش راحة خلص شاحة أخذني واروحة على صحة علشان من دنيتي مخلوم عملت حكاية في وفينا الثهنة في دهن ما بقيتش عارف أنا مالي ومش طيب ولا واحد رسمت الدحكة على وشي وقلت لنفسي مع لكن ما بيّنشي حشدنا ويأتي مضاحية أجد لي نفسي طامل عيد عايشة واحد ياردني سعيد عطب نعدية فرح يزيد ومش عارف رح تنديد في يوم بيلادي عام الحفلة لقيت عيني أسلع على جفلة في كلمة حفرت لي حفرة وقلت لي هاتي بيبستين بي وجبت النفس أنا دايا ما أصلي مفيش فيش معايا بكلم نفسي في مرايا وبعزمني على فرحي في تفكيري أنا أبيبتي وعشت لو أمنيتني في زفتي قتلي غنيتني دي أغنية اسمها درحي أنا أسمى على شخصين أخذني ببار أنا ساعتين أمسي عليا أنا بكسين وفت فضوية يا شوية Odee da sa kiya abama Allah pe best inspired by lo ae Terima kasih say es gele Ayan, I 어디 a realbroth Yeah, oh oh, oh! oh! Ah! شده الواره ما يجيبشي علشان على وضعه يا زعامه حسن عظيم ده أسطوره فحاره ده بيله الفور في ورقه صامه مكثوره في دوامه شمع الجامع عرض المني احصرنا لو فحكايا نبي بنحذف نقصة ما نبيه حمل علي ذريا بحالها محمود ريضة جمتاله صحابه بعرفة رجاله احصر زميله يا زماله اعداءه في الحروف شلها خليت سامي دبيب عالي بيقلي بالحرب مهالي خلته مالي بشافه يا دعمتني واحد زعيم حسن عظيم ما يسقيها وأي مدينة يعديها بيجيب عالية دوتيه ده هو أنا كمداني على سطح صيا وكيمو كلام الناس يفقدها ما في Sriya